بسم الله لله <تصفيق> وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن افتبعه ده <تصفيق> ثم أما بعد فهذا مجلس من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى <تصفيق> وكان هذا في ليلة الأربعاء كم شواره الثاني عصر مسوار <تصفيق> الثاني عصر مسوار <من> شوار <تصفيق> للعام الثامنة العشرين من بعد الأرض الماء والألف من وكنا <تصفيق> قد وصلنا إلى الفقرة الشادسة السادسة والثلاثين قال الإمام أحمد ومن انتقص أحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه نعم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان متبعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما نعم هذا أصل عظيم من أصول التي خالف فيها الخوارج والرواطد الشيعة والزيدية والمعتزلة من فرق أهل البدع قد يعني سبق وقد تكلمنا عن شيء من من الفضائل الصحابة ومن مراتب الصحابة والتفضيل بين الصحابة في أصل سابق وهنا في هذا الأصل قد ركز الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ما يتعلق بتحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو انتقاص أحد منهم, منهم. بتحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو انتقاص أحد منهم و فالأدلة على هذا الأصل هي يعني متوافرة من الكتاب والصنة فمن الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل قول, قول الله سبحانه وتعالى والشاذقون الأولون من المهازرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم كذلك قال سبحانه وتعالى ومن يساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا فجعل الله عز وجل العقوبة لمن شاق الرسول وحابة عن سبيل المؤمنين أي سبيل الصحابة لأن أول المؤمنين الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا من كانوا الصحابة فمن شاق الرسول وحاد عن شبيل الصحابة والسلف الصالح فقد توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب وتوعده أنه سبحانه وتعالى ما تولى من السبل المخالفة من شبيل السلف الصالح وأيضا يعني من الآيات التي تذل على أن الله عز وجل قد تجاوز عن الصحابة الذين اجتهدوا في الفتنة التي وقعت بينهم ما قاله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل الذي أمر به المؤمنين أن يقولوا ربنا اخفر لنا والإخواننا الذين صبقون بالإيمان ولا تزعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فالله عز وجل هذه الآية قد يعني حفى عباده وعلى أن يطلبوا المغفرة ولمن سبقوه بالإيمان ومن الذين سبقون بالإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه وصلى عليه وسلم وحرم أن يكون في قلب المؤمن غل للمؤمنين على رأس المؤمنين الصحابة فمن كان في قلبه غل لواحد من الصحابة او لبعض الصحابة فقد <تصفيق> يعني اغضب الله اغضب الله عز وجل ووقع يعني في كبيرة من الكباب قد تصل الى الحد الكفر الاجبر طب <تصفيق> هذه الآية حجة لأهل السنة قال أن الله عز وجل قد أمر بالاستخفار للصحابة كلهم سواء الذين يعني وقعوا في هذه الفتنة وأخطأوا عن اجتهابت بلا شك هو الذين قد أصابوا وكانوا يمنين يعني من الفئة التي لم الفئة الغير ظالمة وهي ثمالله صفحة تعالى أكبر كما يعني جاء هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكبر هذا بوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه أكبر صلى الله عليه وسلم عن الحسين رضي الله عنه سوف يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكما قال عز وجل في سورة الحجرات مين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأشبت الإيمان من كلا الطائفتين وكما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وآله وآله أثبت أيضا الإسلام والإيمان لكل ألف أتين فعقيدة السلطة الصالح عقيدة أهل السنة الحديث والأخر أن الصحابة كلهم عدود يعني سواء من أخطأ منهم أو من يعني أصاب فالعدالة ثابتة العدالة ثابتة لهم جميعا نعم سواء من الكبار يعني كبار مثلا غلماء أو فقهاء الصحابة أو حتى ليه يعني لمن يقال إنهم يعني من صغار الصحابة أو أنه أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وماتوا على الإسلام يعني أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياتي ولم يعني يصحبوه مدة طويلة والتي سبكت لهم الصحبة فكذلك عدود نحو مثلا مسلمة بعض نحو بعض مسلمة الفتح لأنه قد ظهر هذا الزمان أو السنوات الأخيرة من, من يغمز ويلمز في مسلمة الفتح أو في بعض من تأخر إسلامه من, من الشحابة ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره فيما في, مثلا في غزوة حنين أو فيما بعد غزوة حنين أو في السنوات الأخيرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعتقد أن كل الصحابة سواء الذين تقدم إسلامهم أو الذين تأخر إسلامهم أنهم عدول وإن يعني بلا شك لم, يعني لم نسوي بينهم الفضل فبلا شك كما بينا هذا في درس صابق أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر المبشرين بالجنة كما ذكر الإمام أحمد هذا وأيضا من الأحاديث التي تدل على تحرين شب الشحابة الحديث الذي اتفق عليه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أصحابه هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أخذ ذهب ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفهم عليكم السلام ورحمة الله وزاء في رواية أخرج الإمام مسلم لهذا الحديث أن أبا شعيد الخدري قال قد وقع شيء أو يعني وقع أمر بين عبد الرحمن بن عوفو وخالد بن الوليد ف فكأن خالدا رضي الله عنه يعني قد سب عبد الرحمن ابن عوف فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تسبوا أحدا من أصحابه إلى آخر الحديث ففي هذه الرواية يعني بيان أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لم يقبل سب ولا واحد فقط من أصحابه بل بل لم يقبل هذا من, من, من أحد من الصحابة أنفسهم يعني لم يقبل أن يسب صحابي صحابيا آخر فكيف طميم بمن دون الصحابه يعني إذا هو صلى الله عليه وسلم لم يقبل ان يصد احدا من اصحابه احد من اصحابه وفي روايه اخرى قد اخرجها الامام احمد في فضائل الصحابه اسم صحيح عن عبد الله النبي أوفر رضي الله عنه أنه قال يعني سبق خالد ابن الوليد عبد الرحمن ابن عوف فقال صلى الله عليه وعليه وسلم بخالد لا تصبه او لا تصب احدا من اهل بدر فانك لو انفقت مثل احد ذهب ما بلغت مد احده ولا نصيفه فجعل هنا هذا الخطاب لمن لخالد وهذا يدل على فضل عبد الرحمن بنعوف على خالد ابن الوليد فان عبد الرحمن بنعوف كان مي... نعم كان من المتقدمين والصحابة من, من الذين تقدم اسلامهم ومن من كان لم قدم صدق في نصرة الإسلام بماله وخالد كان قد تأخر إسلامه. ولكن أيضا يعني حتى لا يظن لا يعني لا يظن النظام أن النبي صلى الله عليه وآله قد انتقص خالدا أو أنه لم يعني لم يأمر بيبط عظيم خالد قال بعدها لما سال قال لماذا تعالت هذا فقال فقال قالد كما في هذه الروايه نعم يعني لقد قالوا هنا لقد قالوا علي سين فاحضرته ارد عليه كما قال ف فقال له صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم إن خالداً سيف من سيوف الله لو صده الله على الكفار لأهلكهم إن خالداً سيف من سيوف الله فأذك أيضاً الفضيلة لقالد بن الوليد ويهماً هناك حديث مشهور يعني يتدوله البعض من الخطباء في إذبات فضيلة الصحابة ولكنه لا يصح وهو الحديث الذي بدأ به الإمام أحمد كتابه في فضائل الصحابة أخرجه من عدة طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن أو عن عبد الرحمن بن يزيد على خلاف تسمه هل هو إنسان عبد الرحمن بن يزيد أو بعبد الله بن عبد الرحمن أو, أو بعبد الرحمن بن عبد الله نعم رواه عن عبد الله بن المغفل وضي الله عنه أنه روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا أصحابي غربا نعم. لا تتخذ أصحابي غرضا إلى آخر الحديث وهي رواية ضعيفة أو حديث ضعيف لضعف, لضعف عبد الرحمن بن هذا فقد قال فيها البخاري فيه نظر و والذي يظهر من قول البخاري هذا أنه إذا قاله في راوي أنه في الأغلب يكون مطروكا عند عند البخاري فعلى هذا يكون هذا الإسناد يكون إسنادا ضعيفا جدا إن قلنا إن عبد الرحمن ابن هزيد يعني على اصطلاح المخار يعد مطروكا فلا يصح الاحتجاز بهذا الحديث وأيضا بنحوه من الأحاديث الباطلة هذا الحديث المشهور أصحابك النجوم بأيهم اقتبيتم اهتبيتم هذا حديث باطل أو حديث موضوع يعني كما قد بيّن هذا باستفادة العلامة الألبانية رحمه الله ورحمه في السلسلة الضعيفة يعني شو أورد كل طرق هذا الحديث وبيّن أنها يعني أنها لا تشح من أي وجه من الرجوع فنحن نكتفي جمع صحة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات فضيلة في الصحابة ولا يعني تعوزنا هذه الأحاديث الضعيفة أو الباطلة وأيضا قد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإثناج صحيح ان عبد الله بن عمر الله عنهما انه قال لا تسب احد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما قام احدهم ساعه هي من, من عمل من طول عمره أو خير من أن يعمل أو من عمل أحدكم طول عمره لا. لا. لما قام أحدين ساعة خير من عمل أو من عملكم أو من عمل أحدكم طول عمره لا. وقال في رواية الأخرى فلما قام أحدين ساعة خير من عبادة أحدكم أربعين سنة قد تقدم أيضا في الدرس أو في درس سابق وأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن عن من يعني يفضل عمر ابن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه كما اخرجها بقى الخلال في السنة فقال فقال الامام أحمد لا نعدل لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدا ولو كان عمر عبد العزيز وأيضا أخرز الخلال عن المعافى ابن عمران أنه لما سئله عن, عن عمر ابن عبد العزيز هل هو أفضل أم معاوية فقال إن معاوية ابن أبي سفيان أفضل من ست من عمر ابن عبد العزيز لماذا لأن معاوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاتب, كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وإن اجتهد في مسألة أو في أخرى وأخطأ في هذا الاجتهاد فهذا لا يخرجه عن هذه الفضيلة التي ثبتت له بالصحبة فلا تسقط عدالة الصحابة بخطأ أو باجتهاد من أحدهم أخطأ فيه ويعني قد تواطرت كتب الاعتقاد على ذكر هذا الأصل وأن العقيدة التي كان عليها السلط الصالح في شأن الفتنة التي حدثت بين الصحابة هو كما قال نعم الإمام أحمد كما قيل في هذه الكتب كتب الاعتقاد السكوت عما شجرت بين الصحابة يعني لا يجب الخوض في يعني تفاصيل هذه التفنة وذكر المساوئ او الاخطاء التي قد تكون يعني وقعت من بعض الصحابة يجتهادر منها فيحرم الذكرى دي المشاوي او او نشر هذه الايه الاخطاء او التفاصيل التي حدثت في هذه الفتنه يعني ايه طعن في الصحابه <تصفيق> يعني فكما قال الإمام أحمد هنا رحمه الله تعالى أو ذكر مشاوئه كان مبتدعا فمن تعمد ذكر مشاوئ الصحابة كان أقل أحواله البدعة. وأن من ذكر ما ساويهم وسبهم بل وكفرهم هذا كافر بلا شك وتفصيله في مسألة تكثير نعم من سب قد ذكره شيخ الإسلام المتيمين في آخر كتابه الصارم المسلول على شافر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال رحمه الله تعالى من اكثرنا بشبه دعوة ان علي اله او انه كان هو النبي وانما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره بل شك في كفر من توقف في تكثيرهم <تصفيق> أما من شبهم شبا لا يقبح في عدالتهم <تصفيق> ولا في دينهم <تصفيق> مثل, مثل وشف أحدهم أو وشف بعضهم <تصفيق> مثل وشف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم ها؟ <تصفيق> هو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو المستحق للتأديب أو فهذا الذي يستحقه التأديب والتعذير ولا نحكم بكفري بمجرد ذلك وعلى هذا يخمل يخمل كلام من لم يكفره من أهل الألم وأما من لعنى وقبح من لعنى وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتوضد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد نعم نعم هذا الذي هو يعني متوقف الذي هو فيه اختلاف في بين اهل العلم نقول قال ابن ابي داوود كما في اعتقاديه او في قصيدته التي بين اعتقاد الشرف قال وكل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرح نعم تعيبوا وتجرحوا مهما قال أبو غصمان الصابوني كما في عقيدة الصلف الحديث ويرون يعني يرى أصحاب الحديث الكثة عما سزر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطهير تطهير الألسن عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم وقال الشفارين في عقيدته الضرة المضية لحظر من الخوض وحظر من الخوض الذي من الخوض الذي قد يجري بفضلهم مما جرى لو تدري فإنه عن اجتهاب قد صدر فإنه عن اجتهاب قد صدر فاسلم أذل الله من لهم هجر فاسلم أذل الله من لهم هجر يعني نقرأ للفائدة أيضا نقب قاله العلامة رضي الله عبد الله في شرح هذا الأصل كما في شرحه الكلام بصوت عالي هذا من النص الناقد الصفحه 96 قال الإمام محمدا وما ان تلقى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغضبه بحادثه كان منه لا احنا هذا اقرا شرح اقرا شرح الشركه من من أصول أهل السنة قال الشيخ ربيا بن أهل المدخلق حفظه الله تعالى م. فهذا من أصول أهل السنة أنه لا يجوز انتقاص أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ذكر متاويهم ولا ذكر, ولا ذكر متاويهم أو حدث منهم لو حدث حدث منهم فعال أسف الشديد هذا لهوال الدين عليه ولهواني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولهواني عقائل الإسلام شخص يريد الأنبياء يريد الصحابة يكفر يرمي بالنفاق يكفر الأمة وهو سيد التادات وإمام الأئمة عند من, عند من يريد أن, أن ينهض بالأمة طوال الشيخ يقصد من يقصد من اقصصي قدنا هو عند هؤلاء وإن وإن ثبى الصحابة بل بعض الصحابة كما ثبت هذا من قوله بلا, يعني بلا مريا في تكفيره لمعاوية أو لأبي صفيان نعم حيث رماه بالنفاق الأكبر رمى أبي صفيان بالنفاق الأكبر قال إن إن الإيمان أو إن الإسلام لم ينفذ إلى قلب ذاك الرجل أبي صفيان رضي الله عنه. بخلاص يعني التهم القبيحه التي يعني, يعني نستغفر الله من ذكرها كما كان يقول العلامه محمود شاكر رحم الله في الرجال التي ارسلها الشيخ قطب بعدما يذكر شده القضيه لاحد الصحابه يقول وانا استغفر الله من نقل مثل هذا الكلام فالشاهد يعني انا انه فعل كل هذه الموبقات هو سيد الشهداء عند هؤلاء المبتدعه هؤلاء المبتدعه من حزب الاخوان ومن القطبيين ومن ومن من جرى مجراهم ممن تلبس بلباس السلفيه وليس منهم فليس كل من ادعى بلسان مقال انه سلفي تقبل دعواه فالعبره ليست بالدعاوه ولكن العبره بحقيقه المناهج بارك الله فيكم فمن فمن تعصب لشيخ او دافع عنه بالباطل او اشهد الله انه يحبه في الله ما علمه يقينا انه قد صد اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو بلا سكت مبتدع صاحب بدعه وان وان قال بلسانه و قاله انه سلفي فهو مبتدع ضرب الارض شخص يهين الانبياء من الصحابه وكفار يرمي بالنفاق يكفر الامه وهو سيد السادات وامام الائمه عندما عندما يريد ان ينهض بالامه ويعيد لها مجدها هؤلاء لا لا يثمنون على دين الله ويلحقون بالرواد كأنهم يدافعون عن هذا الرقص ويدافعون عن هذا الحال ويدافعون عن هذه الضندقه ويباجعون عن الكتب التي حوىت هذه الجرائم ويويرون ويعادون عليها هؤلاء لا يؤمنون على دين الله ولا يوسقوا به ولا قيمة لهم واجب أن يلحقوا بغوافر وطوائف أهل الضلال ويحاربوا أشد الحرب هؤلاء قولا وشاشون ضيعوا أبناء الأمة وسحقوهم بالتنبيس والحيل والمكر هذا دين الله هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كيف تقولون نحن من أهل السنة والجماعة وأنتم في واد وهم في واد وهم في واد كلما نأتي في واد نحصلكم نحصلكم مع أهل البدع كلما نسلك شعبا من شعاب أهل السنة نجدكم في الشعاب الأخرى كلما نسلكنا شعبا كلما كل نشل... نشعب... نسلك شعبا من شعاب أهل السنة سيجدكم في الشعاب الأخرى م. تنافعون وتدافعون على أهل البدع والطلال والله الله وضعوا القواعد والمناهج وأقاموا الدنيا وأقعدوها حماية في أهل البدع فكيف يكون هؤلاء من أهل السنة يجب أن يلحقوا في أهل الضلال وأهل البدع ويلحقوا بروافضها كذا ولو ادعوا أنهم ضد الروافض لا نصدقهم لا نأتمنهم على أبنائنا الآن أبناؤنا في مدارس وجامعات فيهم أهل بزعين يربيهم هؤلاء يربون على هذا الفساد وعلى هذا الضلال وعلى هذا الضياع وعلى هذا الابتعاد والشرود بشباب الأمة عندنا لأهل السنة والجماعة وينقاض لهم الشباب مع الأسف ويعطونا الثقة العمياء ويعطون ويعطون الثقه العاميه ويعطون الثقه الثقه العاميه ويعطون الثقه العاميه لهؤلاء الغشاشين المتلاعبين لا يعطونهم لل... بوعط... ويعطون الثقه العاميه لهؤلاء الغشاشين ويعطون الثقه العاميه لهؤلاء الغشاشين المتلاعبين ليقول الشباب ومن انتقص من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغض في حدث كان منه ولو حصل ولا ثبت أن هذا الصحابي وقع في قطر لا تذكره ولا تنتقصه بهذا الحدث فالقل هذا مجتهد هذا مذهب آل السحة والجماعة أنه ما حصل من خلاف بين الصحابة فهم مجتهدون وكثير من من نسب إليهم كثير من من نسب إليهم قر هذه نقطة مبارك الله فيكم لأن يعني من, من من بعض الأسباب أو من الأسباب التي أوقعت بعض هؤلاء الذين نسمون بالمفكرين أو بالأدباء نحو سيد قب ونحو خالد محمد خالد ونحو من زر مزرهما من هؤلاء الذين سلك ومسلك المعتزلة أو الخوارز أو الشيعة الروافض تسبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأسباب التي أوقعتهم في هذا أنهم قد اعتمدوا على روايات ملفقة ومجذوبة أخذوها كما هي دون أي طمحيص ودون أي تفتيش عن صحة هذه الروايات واحتجوا بها على يعني دعواهم في الانتقاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس, يعني ليس هذا عذرا لهم يعظرون به عن عدم ربيهم بالبدعة لأنهم بلا شك يعني عاشوا في يعني على الأقل قد هذا وكذلك خالد محمد خالد هذا كلاهم عاش في بلد يعظم الصحابة ويعلمون أن تعظيم الصحابة من المعلوم من الدين بالضرورة ها؟ ورغم هذا جروا أو جر يعني جرى جر خلف هجير روايات المجذوبة وأعرضه عن, إيه؟ عن, عن المتواتر من اعتقاد السلق الصالح بل قد أقيم هذا القدس على شيء قد من قبل الشيخ محمود الشاكر رحمه الله مرغم هذا إيه؟ أصر عليه على, على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى تكفير بني أمين في الرسالة التي أرسلها إلى, إلى الشيخ محمود الشاكر رحمه الله تعالى في حياته فبلا شك هؤلاء أقلوا أحوالهم أنهم من أصحاب البدع الكبرى أنهم بلا شك والحقون بالشيع الرواقب في هذه البدع وإن يعني لم نحكم عليهم بالكفر ها؟ لأنهم لم يعني, <تصفيق> يعني نحن الآن ما وجدنا أحدا من العلماء الكبار قد كفر سيكب وإن كان العلامة ابن غسيمين رحمه الله تعالى قبل أن يموت كما, أو كما نقل هذا الأعلامة عبيد الجادري بإثناد صحيح عن ابن وثيمين أنه قال قبيل وفاته لولا الورع لكفرنا سيد قد لولا الورع لكفرنا سيد قد لأنه بلا شك من كفر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما نقل الإجماع على هذا شيخ الإثناد ابن تيمين ولكن يعني لتورع العلماء عن الخوض في هذا يعني لغلبة الجهل على هذا الرجل وغلبة يعني العاطفة عليه في كتباته فقد يعني هم يقولون يعني لو كان حيا ويعني ظهرت القدية واضحة من من قبل العلماء وأصر إصرارا يعني لا رجعت فيه فبلا شك كان سوف يعني يستتاب كان هناك ولي أمر يستتيبه وإن من هذا التكثير والشب للشحاب إلا قتله مرتبا ولكن يعني هم يعني العلماء كما كان يقول الشيخ الإسلام أرحموا الناس بالخلق وأعرفوا الناس بالحق هم يتورعون عن هذا أرى أن رجل قد مات وأفضل إلى ما قدم ونحن لا فائدة لنا الآن من الخوض في تكثيره من عدمه ولكن الفائدة هي في أننا لا نتورع ها عن التحذير من كتبه وانواره عن ورشه كتبه الضلال هذا ليس من الورى التتورع ليه انا مثل ما تقول ان ظلال القران الاولى ان يشاء يسمى بالضلال وليس ضد هذا كتاب هذا كتاب من كتب الضلال بلا شك, بلا شك. لا ينارت هذا الا جاهل مبتدع يعني لا يخالف في وصف كتب شاي كتب الضلال الا جاهل او مبتدع يرضى لنفسه إحدى الشوئتين إما أن يصف بالجهل أو يصف بالبدعة لا ثالث لهم من يمدح أو يسكت عن كتب سيد قب ويميع الأمر في الكلام فيها فهو أحد أحد رجلين لا ثالث لهم جاهل أو مبتدع فنحن لا نحادي أحدا في دين العز وجل لا نحادي أحدا على حساب أصحاب النبي صلى الله عليه والإنسان وإن كان من كان وإن كان من كان وإن كان يظهر في عشرات القنوات الفضائية فلا ينفع هذا عند الله زجرة فعليكم بتجريد بتجريد الولاء والبراء لهؤلاء الصحابة ولمنهج هؤلاء الصحابة كثير مما نُسِب إليه كذب كثير مما نُسِب إليه فرق وغيه وغذب وزيد فيه ونقص كما قال شيخ الإسلام ابن بيمية وما ثبت عنه من الأخطاء فهو تقطر في ذهبه يعني لما يخطئ خطيئة وحذبا لما يخطئ خطيئة لما يخطئ خطيئة لهم. لما يخطئ هذه مجزومة برك الله هذا مجزومة لما يخطئ لا. لما يخطئ خطيئة لما يخطئ خطيئة وحسنة من حسناته ثمرة ينفقها أفضل من جبل أخر تنفق أنت في التجبل أخر من الزهر وهو يفضل مدا من الشعير أو نصف مد أو نصف مد يأتي عند الله هذا المد أفضل من جبل وحد ومن جلال الدنيا كلها بارت الله في لو جمعت جبالا هذه النفاقات ما تكون مثل مدة, مدة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجب أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعرف منزلتهم عند الله عن توداته لأن لهم منزلة الإنسان نعرف وأن منزلتهم وأن نعرف منزلتهم عند الله عز وجل لأن لهم منزلة عند الله يجعل مد أحدهم أو نصيفه أفضل مما يفقه كبار التابعين كيف بك أنت؟ يعني هؤلاء الذين أفعلون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عظموهم وما عرفوا منزلتهم فاجتهانوا بها الذين يدافعون عن هذه الأصناف ويتولونهم ما اعرف قدرهم ولا اعرف منزلتهم والا يعرفون منزلته وما يعرفون منزلته والا كيف كيف يتو الله هؤلاء الذين يسبون أصحاب, رسول... اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يسبون اصحاب الذين يسبون اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام تنشر الكذب وتضبر التي تسب اصحاب اصحاب محمد التي اللتي... تسب اصحاب محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام ويروج لها ويدافع عنها ويقال نحن من اهل السنه والجماعه لا والله لا والله لا والله انها انها من هذه الاصنام يعني سبحان الله يعني يذلق هؤلاء مزينه عمدوا الى كتب سيقد هذا وتركوا كتب الحديث ما قالوا لإمام أحمد لقد عمدوا إلى كتب فلان وفلان من أصحاب الرأي فتركوا كتب أصحاب الحديث أو كتب الحديث ف فمن يعظم كتب هذا الرجل أو يعني يميع الكلام فيها كما بيّن لا يخلو عن جهنة أو بدعة أحذروا برك الله فيكم أعلموا أن الله عز وجل قد اكتلى العباد في هذا الزمان هذا الرجل وابقوا خلاء بلا شك إن الله عز كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال أجعلنا بعثكم لبعض فتنة أن أتصبرون فصار سيد قطب فتنة فتنة لأولئك دعاء بها يميز الله الخبيث من الطيب منهم من يعني صدقة في اتباع السنة او اتبع هواه بغير جدا من الله فلا ان هذه سنة الله فان فان سنة الله عز وجل في عجابي انه يبتلي ببعضهم ببعض يعني ليس هذا يبالغريب ولكن نحن نجرب عليها ان يجرب ولا أنا وبرأنا ولا نتعامل بالعواطف والأهواء فللأسف قد اقتلي لا أريد أن أقول الكثير الكثير من سبب مصر للأسف بالتعامل بالعواطفة والهوى في مسائل المنهج هذه. فتجد أن عاطفتهم نحو فلان أو علان من المشاهير تجعلهم يعني يقفون عن التحذير من ضلاله في الموالاه هذا الرجل اتفق هو عندهم يعد يعني مجتهدا هذا ليس من باب الاجتهاد منوال مبتدعا قد يعني ظهرت بدعته بلا خفيه بلا خفاء إن بلا شكل إن بدع سيد قد يعني لا يخالف فيها عالم يعني زاقة يعني طرف العلم حتى يعني حتى لو لما يتزوق إلا إلا كما قال إلا إيه طرف من أطراف العلم فإنه لا يخالف في, في الضلالات والبدع التي قد خلفها سيد قد في كتبه فمن وقع في هذا عن عمد وعن علم فهو بلا شك يلحق بسيد قبل يلحق به وهو راضيها لنفسي أن يخشر معه أو أنه أحبه أشهد الله أنه يحبه في الله والمر يخشر مع ماله ونحن طبعا لا نختم لأحد أنه لا يوجد جنة ولا لار ولكن نحن يعني مراهبه مراهبه من هذا القول الذي قاله الأعلى وأن يتوب إلى الله عز وجل ويترك هذا ننتقل للأصل الذي بعده قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والنفاق هو الكفر أن يكفر بلاه ويؤبد غيره أن يكفر بلاه ويؤبد غيره ان يشرك بالله وان يعبد غيره نعم المبني المعلوم وليس المجهول نعم هو الكفر ان يشرك بالله ويعبد غير نعم ويعبد غيره نعم وينظر الاسلام علانيه مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يكمش بالتقول فقط صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو مناسب هذا على التوضيحي نرويها كما جاءت ولا نكثره النفاق لغة مأخوذ من المنفق والنفاق هو السرداد الذي يكون في باطن الأرض نعم مختفيا فلذلك سمي بالنفاق يسمي النفاق نفاقا لأن المنافق يقتل الكفر ويظهر الإسلام فكأن في قلبه نفقا من أنفاق الكفر ولكن هذا النفق لم يظهر كالنفق الذي يكون في باطن الأرض أو كه سرداب الذي يكون في باطن الارض <شاش> ن هو كما قال الفقهاء ان حجره الله تعالى في فتح الباري هو اضرار <him interviewed> <it> هو ان يخالف ظاهره باطنه <زاه> او ان يخالف باطنه ظاهره نعم و يعني كد... قد... قد كنا في الجمعه الماضيه اتكلمنا عن النفاق وهذا جاء قدرا سبحان الله يعني انا ما, ما رتبت هذا يعني ما كان في بالي اننا سوف يعني نتعرض في هذا الدرس ل النفاق وكانت الخطبه الماضيه عن ايه عن او عن بعض احوال المنافقين التي ظهرت على بعض اهل هذا الزمان سواء من الذين يعني من العام او من الذين تظاهروا في الظاهر بالالتزام بالسنه الظاهريه الظاهريه وكان من هؤلاء قد قلناهم يذهب الطب ان الحسن البصري قد عرض النفاق القوليه رب الله و رحمه الله نعم ان يفوق ان يخالط السر العلانيه وأن يخالف القول العمل أن يخالف القول العمل وأن أو قال النفاق السر للعلانية ومخالفة القول للعمل ومخالفة المخرج والمدخل المخرج والمدخل المخرج والمدخل كما أخرج هذا ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت في إثنان صحية نحن أيضا ذكرنا أن حزيفة من اليمان قد عرف أن يفاق بقوله كما أخرج هذا ابن أبي شيبة في مصنفه هو وكيع في وقد جاء قراءه الرياضي في كتاب المنافق <تصفيق> <تصفيق> ان حذيث تقال هل اسم تعرف الإسلام ولا تعمل ولا تعمل به ان تعرف الإسلام ولا تعمل به يعني فتأويل قول هذيث هنا إن حمل هذا على المفاق الأكبر هو أن المنافق يعرف, يعرف الإسلام ويعرف سراء الإسلام ولكنه لا يعمل بها يعني ليس الغرض العمل بالجوارف فقط ولكنه لا لا يعتقد يعني شحاتها بقلبه أصلا وإن عمل بها في الظاهر يعني لا يعمل بها عن اعتقاد نعم نعم فهو قد يعمل بها مرآة للناس فقط أو يعني خوفا من إظهار الكفر الذي في قلبه <تصفيق> والنفاق على قسمين نفاق أكبر ونفاق أصدر نعم <تصفيق> أو هناك من قال نفاق اعتقادي مُنظِّرٌ عملي فالنفاق الأكبر الاعتقادي هو أن أنه يعتقد مغضى النبي صلى الله عليه وسلم أو مغضى الشريعة أو شيء أو أن يبغض شيئا من الشريعة في قلبه ولكنه لا يظهر هذا البغض على لسانه و... قد حدشنا الله سبحانه وتعالى بكثير من صفات المنافقين كما في صورة الفاضحة في صورة التوبة وكذلك في صورة النساء وفي صورة محمد صلى الله عليه وسلم وفي صورة المنافقين وفي غيرهم من الصفور و... ولكن اكثر الصور التي يعني بينت صفات المنافقين هي صوره التوبه ولذلك سميت بذلك الواضحه لانفضحت المنافقين وكما نحن هنا، قال سبحانه وفي بيان بعض الصفات يزو كالصداقات كذلك القول عجزل ويرى الذين يرون النبي ويقولون اعذر والاذر والاذر خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ويؤمن المؤمنين فسبحان الله هذه الآية الذين يعني يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن يعني يعني يسمع كل من هبى وجب ولا يتسبب إنساء و يعني كانه يعني يعني على الآخرين بأحكام مجائرة لأنه لا يتشدد مما يقال له لأنه أذن. أذن يعني يسمع كل شيء لا يميز بين حق والله ولا يميز بين صحيحا وفاسد يعني حاشا النبي صلى الله عليه وسلم ينصف بهذا وتجدوا أن بعض أهل الأهواء في هذا الزمن من الأزمن الصادقة يصفون ورشت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة فيقولون عن بعض العلماء الكبار من ورشت النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قزموا تسمعون كل شيء ينقل إليهم ولا يتقهون الواقع لا يتقهون وقعهم ولا يتثبتون من الأخبار ويكتون هكذا بناء ولا تتنقل إليهم ولا تثبت ولا فهم ولا دراية بشحة ما نقل إليها هكذا قالوا على العلامة الألبانية الله تعالى من قبل والآن يقولون هذا الكلام يقولون, يقولون هذا الكلام يسهوا على المحدث إمام الجفوى التعديل العلامة رضي الله عنه فإيه شرسلة بعضها من ضعف بعض. ولذلك نحن يعني كما بينا في الخطبة الماضية إن النفاق النفاق صار قريلا للبدع والابتباع الهوى خصوصا في كثير من اهل البدع في هذا الجمال للأسف سواء كان النفاق الاجبر او النفاق الاصغر العملي فقال لما يخلو مبتدع الهاتف خصوصا من اهل البدع المقاصمين الذين يقاصمون على بدعتهم من السياسيين من الذين اشتغلوا بالحزبية والسياسة قلنا يأكلوا أحدا منهم من شيء من النفاق ونحن طبعا لا, لا نجزم بالنفاق الاعتقاضي على أحد ولكن نقول إنهم كما أخبرنا سبحانه ولا تعرف أنه في لحم القول فتجن أن هذا الداعية الذي قد, قد أعمته البدعه او اعمال الهوى يعني لا يخطئ يعني لا يستطيع أو لا يحب أن يتراجع عن بدعته فلماذا يصمم يشوش امور كما ترى فيداهن هؤلاء ويداهن هؤلاء وكما قال سبحانه لا لا اله هؤلاء ولا اله الى هؤلاء هون يداهن اخوان من جهه ويداهن شركين من جهه يريد ان يرضي الاخوان يريد ان يرضي السلفيين ويريد ان يرضي القطبين ويريد ان يرضي التبليغ يريد ان يرضي جميع الاحزاب يريد ان يجعلهم يتساووا في خط وسط بين بين مفترق طرق الاحزاب فلا فالا هو ذل في اصطراف المستقيم صراط السلفيين الذي نتبرع على سبيل الصدقه ولا هو دخل في شغل اهل الا وهو في مفترق الطرق فمثل هذا الرجل يعني القشف يعني ايه قد اوط على شغله في في, في أمر عظيم يخشى عليه من, من هذا النطاق ويعني نحن لا نحبه له ان يضل في هذا الايه في هذا الصعب الذي به قد يهلك في الدنيا والآخرة إن يعني يتجاوز إن يتجاوز الله عنه يعني ونرجو إخواننا أن يعلموا أننا يعني لا نشتد على أهل البدع إلا حبا في هدايتهم وحرصا على عودتهم ولذلك كان السلك يعتبرون الشدة على المخالفين من أهل الأهواء ويعتبرونها محمدا يعتبرونها محمدا لا مزمن فلا يزمن الرجل بمشداته على أهل الجدع بل يخمل على ذلك بل يخمل على ذلك وقد جمع الإيمان المسلم في صحيحه في كتاب شفاق المنافقين النصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحوال المنافقين وقد تفردنا عن المخارب وعند في بيان أحوال هؤلاء لم يخرجها المخابر ف... فمن هذه الحديث التي أخرجها وتفرغ بالإمام المسلم في بيان شفاة المنافقين حديث حديثة بن عمر رضي الله عنهما أن الأدبية صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> مثل المنافق كمثل, كمثل أشياء كمثل أشياء العائرة بين غنمين <تصفيق> كمثل أشياء في العائرة بالعين العائرة بين غنمين لا دعير إلى هذا ولا تعيين إلى هذا يعني سبع الرسول صلى الله عليه وسلم المنافق الذي يتذذب المتذذب الذي يشك في الإسلام ويشك في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قد يكون من كفر السك يعني هو قريب من النفاق أو لا يخلم من, من كفر السك ف... فكما قال سبحانه في سورة في التودة ف... إنما يستأثنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتاب قلوبهم فهم يواليهم يترددون ورتاب قلوبهم فهم يواليهم يترددون ف فكأن هذا مناسب مثل حديث الشاه الذي قد, قد احتار بين قطيعين من الغنب لا تدري يعني بأي قطيع تلحق هي حائرة بين قطيعين من الغنب لا تعرف بأي القطيعين تلحق هكذا كذا المنافق إنات على النفاق تكون حال كذلك أشياء و نعوذ بالله من النفاق <تصفيق> وكانا الصحابة يعني يكترون التعاون من النفاق <تصفيق> كما بيان هذا القبة ونحن حتى يعني لا نكرر ما قلناه إن شاء الله يعني نعتبر لأن القبة الماضية هذه طلحة بهذا <تصفيق> الدرس وما ذكرناه فيها مما لم نشكره في هذا الدرس يوحقه ان شاء الله هي مسجل يحصل عليه و يعني تنباء نقول أن نقول اخيرا ان المرء الصادق لا يامن من مكر الله فلا يامن على نفسه ان يفلق فان نعمرو لم يامن النفاق على نفسه ولم يامن ان يقع في النفاق بل كذلك ابو الدرداء هذا القطب بل يعني ايه قطب هذا عن 30 من اشقياء النبي صلى الله عليه وسلم لا يامن احدهم على نفسه النفاق فنعوذ بالله من النفاق الأكبر والأصغر من النفاق الاعتقاض من النفاق العملي ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام وعلى السنة وأن يختم لنا بهما وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم طيب مرهو حبيثة. مرهو حبيثة. بيهوم <تصفيق> بيهوم من أراضح أن يصدق من أراضح أن يصدق في حديث نعصر قال إنا من فيها أن فضل رجل كيف يصدق في هذه يعني يكون تذكر يعني فضل أثنى عشق فالنعصر الصحابة قالوا من أصدقاء منهم قال نعصر تكاتبوا بين اهل الحديث وبين الاحدث اللي عندهم مجمع يعني كده الاعادات الصحيحه الحديث اسمه جروك ازر 50 اه في الاجر ليس, ليس, ليس في الفضل وهذا في الاجر ليس في الفضل وانه من ضعف هذه زي زي هذه ولكن يعني ولكن الذي أظهر أنه تشح وأنه تحسن لشوائدها قد هذا بالتفصيل في تخريجي على كتاب السنة بالمرغزين رحمه الله تعالى وأجبدت أن شحة هذه الزيادة لشوائدها نغذر مكامل مثلا مثلا هذا الأفضل هو كلمة <تصفيق> <تصفيق> يصعب مثلا نتكلم في ناس يقول له كلوا كلوا بنفسك يقول هذا هذه التمارين له اداه التدريب يقول له انت صعب لما يكون عنده موارد ذاته هذه منين يكون وصولي طيب يعني يعني لو لو قمت بتلخيص سؤالك بسرعه قوي فور <تصفيق> يعني seperti طالب عنده واحد بس ااا يعني بعض الناس مش طالعه ويقف من الغرفه كده ففي مكان منتظم مثلا للمراسه ها سايد المجلس لو لم يصعد منهم واحد مكان لازم يصعد على اولاد المؤتمر فريق 16 طيب امم من الافضل أن أن بعض الناس بيقولوا عليه ان هو كل نحن برضه نقول يعني انا الله في اولا عليه هو أن ينجو بنفسه بالعلم اولا غرض النظر بقى ان مساله الصعود لهذا المنبر العلني ان عليه وان يعني يتقوى في طلب العلم وان يثبت على منهج في نفسي فإن هو فإن هو فاعل ذلك او إن هو صنع هذا فإن هذا المنهج الذي قد رصح فيه وصار يعني وصار على ذرايا بأصوله يمنعه من أن يداهم أو يماري أو يهادم أهل البلاد ولكن هذا لا يمنعه من استخدام الحكمة حسراء لدعوته فهذا لا يمنعه أن يبدأ هذا الطالب أو هذا الداعين بعرض يعني أصول أهل السنة وأصول الاعتقاد دون أن هذه الأحزاب في أول الأمر مين يعني غلبة على ظنه يعني يعني أغلبة من يحضر في هذا المسجد هم يعني هم على تعصر أو على, على انتماء يعني على, على انتماء جاهلي لهذه الأحزاب كان بحث أن في من في حتى يتصرقهم أصول أهل السنة ولكن في خلال هذا هو يؤثر ويصرخ يعني يتبديع مثلا من راقع في هذا الكعب أو يقول مثلا إنما نشبه الصحابة كما قلنا به وليس كذلك ثم لا يصعر أن هذه الأصول قد وضع عند هؤلاء المستمعين ها يبداوا بالتدريس دي يعني يشرح لهم ابدا المفنيه فلان قال ها قال كذا وكذا لا في قول فلان لا رايكم في قول فلان بناء على ما قد تعلمتموه اصول ويقركم هم الذين يحكمون فإن كانوا فعلا قد يعني تعلموا أو فهموا هذا العلم سوف يحكموا بالإنصاف فيقول له إن, إن قائل هذا الكلام هو خلام هو سيد قد هو مثلا حسن بننا هو أبو, أبو الأعلى الموجود هو خلام هو محمد حسان هو أبو صحاق الحويم من الذين قد خالفت سبيل السنة والصالح من أصابتين أو من واصرين ففي هذه الحالة إن كان أحسن في تربيتهم على, على تجريد الولاء والبراء المنهز <تصفيق> وعلى عدم التعاصل للأشخاص ورجال فإن من أراد الله هدايته منهم سوف يستمر به ومن أراد ومن لم يرد الله هدايته فسوف يتولى <تصفيق> ومن أعرض أعرض الله عنه ولا يكون هموه المحافظ على الكسر يعني لا يكون هموه المحافظ على جمهوره كما يقال ها هل ليه فاسدة لا يكون غرضوه وقصدوه من أفترقق بهم أنه يحسن ينصاعدوا أو أن ينفضوا عنهم لا ويطرقق بهم لإيصال المنه إليه بالرفق والحكمة ولكن هذا يكون فترة لا يكون على الدواب ثم بعد أن نصرح لهم بهؤلاء الذين كانوا نتعصبون لهم من أهل البدع من الأحزاب فإن انفضوا عنهم من انفضوا فلا يباهي <تصفيق> حاجر المستدع؟ طب كان هو الذي بدأ ماذا أنا أتوقع؟ ما هي حاجر المستدع؟ ما هي حاجر المستدع؟ ما هي حاجر المستدع؟ والله أنا أخبر فب... أنا قد ذكرت هذا وصولت هذا الشور أكثر من وراء لذلك ذكرته أنا يعني جد تقصيل في الكاشف طبعا أنا أعز الآن كل من أعراض هذا الكاشف إلى تقريبا كان الكاشف السابع تقريبا اللي هو الـ الـ الـ تحذير اني بدعو فكون يكون كشف الشغله فان شاء الله تعود الى هذا الموضوع وان هو يعني انت عليك امر بعد زركه اسال في ان شاء الله يعني يكون مثلا من الاضطربات يعني يعني محطه ارضيه يعني محطه ارضيه مثلا في البلد دي يعني تم عندنا ثم بعد ذلك <تصفيق> الان. انا واضحه ان محمود ده مبدا ربنا وان انا بقول ده طب ما هي فاكرته ده يعني انا ذكرت هذا في الاجابه السابقه ماذا قلت بقى ما انا ماذا قلت في, على بقى؟ على بقى؟ في لا اسالك ده الذي كلامي في اجابه السؤال الاخير انا راضي بينك ان انا انا انا ينزل مكان ده بصاله مثلا ها هذا يرافق الناس ان انا انا جنب السنه طلع كان غلب على ظنيه ان اغلب الحاضرين له هم المتعصبين لهذه البدع ولذه الفرد لهؤلاء دعاه لهذه البدع ويترفقوا ويترفق بهم حتى يبين لأصول الاعتقاد الشلفين ثم بعد ذلك يقول لهم إن فلانا قال هذا ما رأيكم هذا الكلام؟ يقولون هذا مخالف للأصول التي تعلمناها ما نقوله والآن مثلا يعني لا يأتي مثلا في أول درس مثلا أو في أول خطبة لهم ويصرح بالتحزين من خمد حشان مثلا أو يصرح بالتحزين من حزب الإخوان مثلا ويعني أنهم يتعصبون للمقامة إن إن حسان مصر هو غرب على ظنيه أنه سوف يستمر في هذا المزي أما يجب أن تكون بعادرة كما يقال يعني خطب صف في مكان وقد يعني لا يعود إليه مرة أخرى فإنهم لا شك الأولى أن يضرق زمتها أمان الله وأن يبين لهم بحق ويغضب من يغضب ولكن طبعا يرعي أيضا يرعي أحوالهم ايذا يحاول يعني يتفقد ايضا في بيان هل هؤلاء بالصوره التي بها يقبلون نصيحتنا فلا يزور يعني امامو انه انه يعني متحامل ان يقوم بالتافه النشر لا هو كانه يعرض عليهم ما رايكم بهذا الكلام كان كان هذا الكلام في صدق الصحابه يرضيكم انا معكم ماذا اقول يعني انتم ترضونك يسبب صدق له علاقه الصحابه هنكون مرضونا بهذا فانتوا مش هيبدا عام لشرح السنه يقرا عن يوم درس شرح نبدا نبص نبص يعني هنبدا شرح اصول مثلا باصول الثلاثه للشيخ محمد عبد كده التوحيد يقرا عليه لا، نسألت إجابة هذه وفيها تقصيد الله وقال يعني هو بلا سد، الأصل في تعلم العلم أنه يؤخذ من أهلهم الذين رشقت أقدامهم فيهم وذلك الأصل والذين قد ساعد لهم أهل العلم من الشارقين للعلم ولكن يعني إذا كنت مثلاً أنت في مكان غلب علي عليه أهل وبدأ وغلب عليه الزهام وأنت قد هذاك الله إليه إلى منزل الشباب لأن حصلت شيئاً من العلم ولكنك حتى الآن لم تصرق يعني طبعاً يا مرتبة ليت أنا أطلب المتبكين أن الذين مثلاً قد يتصدرون في هذه يعني فلا بأس بإيصال الدعوة أو لتحقيق المصلحة في هذا المكان أنك تدل ما يتعلنته على أنك لا تقفز عن كلمة علماء ولا يهي ولا تفتي من عند نفسك ولكنك أنك تنقل فقط فتعوى الولماء وتنقل كلام أهل العلم بدون أن تتدخل فيه بإجتهابك أبرأك نعم ماذا؟ يقول بعض المسل لهذا تحليل تبوب فقد على ذلك فقلت كلهم بالعنى ما صفحه وانو صححه وانو ضعه سمي شخص في صحيح وطبعين ومن قال نهادا اجمعه وطبعين فقد نتخل الاجمع قال سميعك انصار جرائن السريين وانو اجمعه فانه اذا مقل هذا صحح وطبعين هذا هذا باركا كلامه يعني كلمه الساقط يعني يعني إيش سمعت وهذا وصمعت طلب علم هذا يعني هذه يعني خجة الإجماع ينقل بأنه سمع طلب علم الإجماع يعني لا يكون إلا به بما نقله الغلماء الغلماء الكبار يعني نصنطه فيه وثبت هذا عنهم فعلا يكون هذا الحجه الواضحه لكن هذا يعني هذا الاثمي بالاجماع الوهمي هذا وهم عندهم هذا وهم عندهم واو يعني او يعني يوم يقل يعني اجمع من, من يعرفهم فقط واجماع على حسب على حسب الذين يعرفهم فقط من من يعرفهم ليس اجماع اهل الامر يعني طبعاً بلا شك والأصل في طالب العلم المستهد نعم الذي أتاه الله عز وجل له القدرة على البحث بمفرده أنه لا يقلب أحداً في, في الأحكام شوء الفقهية أو فاليشية إن كان عنده القدرة أرهازة ولكن بلا شك لأن القدرة قد لا, يعني لا تكون لكل صلبة العلم بل قد تكون لبعض طلب منهم في بعض المسألة لا تكون في كل المسائل فهنا لا خرج أن ينطل طالب العلم اجتهاب غيره من العلماء اللي بزينهم أكبر منهم وأصبق منهم في حصر. ولا يعد هذا من التقليد المزنون ما دم ليس عنده الحصحى أو الأهلية أو الوقت الكافي لكي, لكي يبحث هذه المسألة أو يبحث مش هحتاج الخريش النهارده ااا حدث لي المعارض ده اللي كان في اصبوش تمام ثبت العرش في المنقوش أنت أولا تسأله أين هذه التشكية بس يأتينا بهذه التشكية ثم إن أتانا بس... ثم إن أتانا بهذه التشكية هي ليست بلا شك من لو كانت موجودة لأغرفت من سنوات و... و... وما تركوا أحدا إلا وزعوا عليها إذن كان هم, هم يعني ينصرون ما هو أقل من هذا فكيف إيه يعني ظهروا بكالبة واحدة مساء من ابن عسيني في تسكية مسلم محمد حسين ورحمة الله ما تركوه لما رجع الجديد وحتى ونقول لنا اقترفنا جادر ما ثبت أن ابن عسيني رحمة الله تعالى قد زكى هذا رحمة الله نعم ولو ولو هذا لا طعن اصلا فانفعوا لعده امور يعني لا لا يخالف فيها منصف لا احنا لا نتكلم متعصبين الان المتعصب يقول هذا ها يريد ان ينتشر لسخيبه بطريق لكن المنصف لا احنا بنقول له الان يعني ايه باجابه يعني كلمه بسيطه وجيزه ان كانه مصطفى خطب ودروس العلامة ابن وثيمين وهذه كتابات ابن وثيمين وفتاة ابن وثيمين ومضعها بكفة وهذه كتابات محمد حسام وضعها بكفة إن كنت شادقا في تحريك للحق سوف تدرك أن شتان شتان ما بين كل الكفتان وأن حسان قد قال في ابن عسيمين في فتاوى كبرى بل ابن حسان دون أن يشعر في إحدى فتاوى أو في إحدى فتاوين قد سبق ابن عسيمين وإن لم ينصرح باسمه حيث ابن حسان في فتاوى مسهورة له مسجلة للصوتي قد قال للعلماء الذين آآ آآ يصفون العمليات الانتحارية بأنها <تصفيق> قال إذن وقعوا في أفشع الظلم كانوا مظالمون وقعوا في أفشع الظلم طماله الذي استهر عنه هذه الفتوى إنه سيدي أينما دعوا دعواه وهل إنه سيدي إذا سنع منه هذا الكلام الذي ياخذ به هؤلاء الذين بهذا كان فكه عمر هل لو ابن موسى انصت كلامه في محمد في شاش ام انه قال ابني اشهد الله ما ذكرته بالله كان فكه عمر هل لو ابن موسى سمع كلامه الشاخط ان دي لا يخضر يعني يطالب علم او ان ينزل السلف في درس دراسه التزريع هذا هذا كان كان ابن موسى يسقط عن مشكله هذا الغرار الذي <تفا... تفاوه حسنة هذا الدرس ها شخص شخص شخص شخص وانه قال لنا مجمعه مجمعه من فتبدا من عزيز سالي في الاسمين قال أجمع الأئمة الطعام على أن هذه حمليات استشهدية ومن قال أنها انتحارية فالأقل ما يقال فيه هذه جهلا نزيز اليقظ مهما وكما قال يعني قبل وصف كلامه يعني هو قدره غيره بما يستحق ان يوصف به كلامه فرماتهم بداييه ونشله لما قلنا له الشيخ عبد الوهاب ما عليه التاوض دي فقلت كلامه رد على من الذي قال هذا؟ من الذي قال و من من تصنعه ولا انا حطيت ان لا ادري من هو مؤلف رد الزليهاج من أنا أقول لكم أنا ذكرت هذا في مقدمة, في مقدمة, في مقدمة على كتاب ده فالبادي في الرد على هذا الكتاب كل قل إن هذا الرجل مجهول العين فكانت يحتاج بمجهول العين شايف يحتاج مجهول العين مبارك الله فيك لو كان لو كان شجاعاً لا لا لا لا كلامه هذا إله إله إله إله لكن ما يزوع كل هذا الشجوع دير عشانه بارك الله الله يعني نشغل باله بارك في ان لا تسغلونا احنا التي قضيه قد قضي يعني اهربنا عليها كثيرا بالتفصيل الكتاب ده فضل في الكواشف وقضيه لا نهائيه فاما كلام الشواقط لا يقولوا الى جاهل يعني انا اعتقد الان فقط يعني قولا واحدا فالله اشكره في ده فضل ده يرد على هذه الشخصه نقول له من قال بهذا من العلماء الكبار الذين اشنوا على الشطاب وشهدنا هات منا كلمه واحده من هؤلاء الرمال الكبار قضىهم فيها, فيها الشيخ ربيع بن داوود داوود الهاولاء فلين طب انا كتبت مقبلات السبيل بفضل الله عز وجل بله يعني تورية بوضوح وزلات إلى لكم عنهم كشفت لكم عنهم في الكواسف الزلية فأعودوا إلى الكواسف الزلية وقرؤوهم إن شاء الله عز وزل بتغفر وبتجرد ينكشف لكم خالهم وكذلك يعني لمن أراد أن يأرس إلى أرضهم ويأرس إلى سنسلة تحديد ويأرس إلى سنسلة أحسنت بذلك الله أبعد الله نعم واجهة كذلك يعني عليكم أن تعودوا إلى الدروس السابقة إلى الدروس السابقة في سلسلة التوضيع في رفض السبهات صاحب رسالة إلى بلد التجريط التي نعقدها اليوم الأربعاء غدا إن شاء الله يكون غدا ندرسه على رسالة إن شاء الله فالدروس السابقة مفضل لقد فيها على كثير من دقائق سبهات هؤلاء القوم عليكم أن تعود بليها وأنتم شروع بينكم وبين الخارج بليها يعني من أراد أن نقصل عليها يعني على كرش حصولها وصل الله على الحمد من العليا